إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, زينا لهم أعمالهم فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رب يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدْوانًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا مَلَأُ اسْقُطْنَا مَا انْطَقَ الطَّيْرُ وَأُتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ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 وَادْخِلْ لِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدِ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لأذبحنه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 اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 لَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَتْ مَدِينَةُ مِنَ الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُلُودٍ لَّقَبِلَهُ بِهَا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 قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما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 قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً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 تالله بل انتم قوم تفترون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لبيتاه واهله ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلكه فيه وان يَدِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا لا لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ إِنَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بما ظلموا في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا مذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل لله وسلام على عباده الذين اصطفى آل الله خير أم ما يشركون أم من خلق سَمَاءَ مَاءٍ وَأَنْزَلْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ عَمَّا يُؤْمِنُ بِهِ قَوْمٌ جعل الأرض طرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهار واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم يكشف السوء ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الا مع الله قليلا ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض قُل لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِي منها بل هم منها عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا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 مَا إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَرُوا بِآيَاتِنَا لَأِيُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّيْزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا وَلَّمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا لِلَّيْلِ يَسْكُنُوا فِيهِ وَ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 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالزيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رَبَّ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء